كبير وقديم هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم أحمد الشهرستاني أو ابن أحمد بن ابي بكر أحمد الشهرستاني صاحب الكتاب المعروف الملل والنحل والشهرستاني صاحب الملل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 يقول الرزية كل الرزية طبعا هذا الكلام يتداوله المسلمون لما لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله ليكتب ذلك الكتاب وماذا كان سيكتب بقيت التساؤل مفتوحا وبدأت بقيت القضية مفتوحا وأحس طرف من المسلمين أو جمع منهم أن هناك شيئا كان سيقال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 فيقول لهم لأن طعنتم في تأميري اسامه فقد طعنتم في تأميري أباه من قبله وأيم الله إنه كان لخليقا بالإمارة وإبنه من بعده لخليق بها وإنهما لمن أحب الناس إليه فاستوصوا به خيرا فإنه من خيار هذا التفصيل يرويه ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة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 وموضع تساؤل من قبل المسلمين كيف يخالف ما أمر به رسول الله صلوات الله عليه وآله حيث الأمر يضطره وهو مريض وعلى راسه عصابة يخرج ليأمر لي الناس بأن يسيروا مع هذا الجيش الأمر الثالث الخلاف في موته عليه الصلاة والسلام حينما انتقل المصطفى صلوات الله عليه واله إلى الرفيق الأعلى أيضا يبدو أنه نالك طرفا من المسلمين لم يصدق وفاته وأو على كان على رأس هذا الطرف هو الخليفه الثاني عمر بن الخطاب قال هذا ما يرويه الشهر الثاني في الملل والنحل قال عمر بن الخطاب من قال ان محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا وانما رفع الى السماء كما رفع عيسى عليه السلام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 أول أمر يستوقف النظر في هذا النص الذي هو لمفكر سني أشعري هو قوله أن أعظم خلاف بين الأمم ضيّة مشكلة يأت بين المسلمين وأن عدم تسويتها جر إلى ما جر عليه بينهم فيما بعد.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 لكنهم كانوا في كل مرة يزدادون إثما يزدادون تحديا ووصل بهم الأمر إلى الاعتداء على الدولة ورفع السيف في وجهها، فكان لابد كان مضطرا إلى مقاتلته لكن بقية الناس بقية التصالح الحكم اللي حصل بعد الإمام علي ومن لم يوافق فهذا كما عبر عنه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 ما يشير الشهر الثاني سهل الله تعالى في الصدر الأول فاختلف المهاجرون الأنصار ثم مدت يدي فباعت أباكر لا الروايات الأخرى الكثيرة المفصلة تشير إلى أنه كانوا يشتبكون بالسيوف ووطئ سعد بن عبادة تحت الأقدام وصاح أحدهم اقتلوه قتله الله بل أثيرت للأسف أن قوما أنه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 هذه المرة بين القبائل العربية القيسية واليمانية ليستثمر هو طبعا يقولون ليتقاتلون في منبئناتهم ليستثمر هذا الخلاف في تثبيت أركان حكمه الأقوال التي يشير إليها فيما بعد بيعة البطر كانت فلتة طبعا تبين أن الطرف الآخر الذي لم يبايع ماذا كان بوقفه هذه فلدة من عاد إليها فاقتلوه إذن من هذه النبذة البسيطة الشهريستاني يذكر حوالي عشر خلافات أجملنا منها أربعة أساسية والبقية ليست قليلة كلها مهمة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 تمسكتم تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي احدهما اكبر من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي الا انهما الا انهما لن يفترقا حتى يرد علي الحظ هذا الحديث ثروي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 والبعد عنه بعد عن القرآن ولقد أثبتت الأحداث التاريخية التي أعقبت وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام مقدار الخلل الذي أصاب المسلمين بسبب وشاب سلوكياتهم بسبب بعدهم عن هذه المعادلة النبوية القرآن وأهل البيت <تصفيق> كانت هنالك أحداث فاصلة حصلت أيام حكم الخليفتين الأول والثاني حروب الردة الأمور التي حصلت أيام عمر ولكن كانت هنالك أحداث فاصلة جدا في تاريخ المسلمين حدثت في خلافة عثمان الخليفة الثالث وقد ذكرها المؤرخون تفصيلا من شاء فليرجع لمروج الذهب المسعودي وكتب التاريخ تاريخ الطبري وغيره لكن نحن الآن نسند على أحد علماء العقائد الأشاعر وتعلمون أن الأشاعر يمثلون جل أهل السنة في ميدان العقائد وهو الشهرستاني صاحب الملل يجمل بعض الأمور التي نقم فيها المسلمون على عثمان ووجدوا فيها مخالفة لصريح ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك رده الحكم بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يسمى طريد رسول الله وبعد أن تشفع الحكم يبدو أنه تشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما لم يجيب بل أن عمر نفاه من مقامه باليمن إلى مكان آخر أبعد أربعين فرسخ أربعين فرسخا هذا الحكم من أمية طريد رسول الله رده إلى المدينة جاب إلى المدينة الأمر الثاني نفيه أبا ذر إلى الربدة وبشكل وأمره أمر المسلمين أن لا يخرج أحد لوداع ومعلوم من هو أبو ذر ما أظلت الخضراء وما أطلت الغبراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر هذه اللهجة لم تعجب معاوية لا لشيء إلا لأن معاوية شكى منه لأنه كان يحاول أن ينبه المسلمين إلى المسار الإسلامي الصحيح وينبه معاوية إلى أعماله التي تتنافى والتعاليم الإسلامية الحقيقية فكان أن جيء به من الشام بطريقة مهينة ومؤلمة بأوامر من أسمان هذا الأمر لم يكن ليمر أيضا دون ما أن يترك أثرا الواقع الإسلامي تواقع المسلمين فنقم ثالثا ما يذكره الشهرستاني هو تزويجه مروان بن الحكم بنته تزوجه بنت عثمان وتسليمه خمس غنائم أفريقيا له وقد بلغت مائتي ألف دينار خمس غنائم أفريقيا بأي وجه حق لا تعرف يذكر الشهرستاني أيضا من الأمور التي نقمها المسلمون فيها على عثمان ايواؤه عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح وكان رضيعه بعد ان اهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه الرسول اهدم دم ابن ابي سرح فجاء به عثمان واواه بل انه ولاه مصر باعمالها أي بتوابعها كافئه أيضا تستغرب هذا مهدر دم من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام تؤوي وتوليه مصر على أي حال الشهر الثاني يعتذر لعثمان ويقول أن أفعاله تلك كانت مخالة على بني أمية لأنهم سيطروا على الأمور أبان خلافته وليست مخالة على عثمان تبرير على أي حال هذا الذي حصل يحلله المفكر الإسلامي المعاصر الدكتور محمد عمارة بأنه تحول بأنه انقلاب سياسي هذا التحول الكبير يقول فيه إن الفرع الأموي بزعامة أبي سفيان قد رأى في تولي عثمان الخلافة فرصة طالما انتظروها كي تعود لهم المكانة الأولى منذ ظهور الإسلام على يد محمد بن عبد الله ثم يذكر الحادثة التي تروى عن عمار بن ياسر أنه حدث حدث عقب الوقت الذي بويع فيه عثمان ودخل داره ومعه بني أمية هذه قصة معروفة أن أبو سفيان دخل دار عثمان بعد أن بويع عثمان وكان قد كف بصره فقال فيكم أحد من غيركم قالوا لا قال يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم والتصيرن إلى صبيانكم وراثه فانتهره عثمان وساءه ما قال ونمى هذا القول إلى المهاجرين والأنصار هذا الأمر الخبر انتشر صحيح أنه كان في دائرة ضيقة هي دائرة بني أمية وصحيح أن هذا القول يعني أثار عثمان فنهره على كلامه هذا لكنه انتهى هذا الأمر هذا القول انتهى أو انتشر وسمع به المهاجرون والأنصار أن الأمر سيصير وراثة إلى بني أمية فهذا تحول خطير نتوقف عنده لنكمل الحديث إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن التطورات التي أدت إلى الاختلافات التي حصلت بين المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته